وَإِلَى قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۖ وَإِلَى ٱلْمَسِيحِ قَالُوا۟ رَبُّنَا وَٱبْنُ رَبِّنَا ۖ قَالَ فَمَن يَكْفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلْمَسِيحِ عِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَن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 إن الذين يأتون مازل الله من الكتاب ويشتئون به ثمنا قليلا ويشتئون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بضونهم إلا النار أولئك أولئك لا يأكلون في بطن إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم الله يوم القيامة وَلَا يزكهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالات بالهداة والعذاب بالمرفوع فنا أصرهم على النار وذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد